بسم الله الرحمن الرحيم حام من تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لايات ل وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وَخَتَمَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فِئَتَانِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 افاك اثيم ويل لكل افاكن اثيم يسمع ايات الله تسلى عليه ثم يصدر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم واذا علم